حضر <تصفيق> <بالسيطر> الشيخ فرحمه الله فترى <تصفيق> منهم أن الإتواء فترى منهم وعن المال لله وعن المولى فترى منهم نعم استواء والعول والعول صفة لاتية نازلة له سبحانه وتعالى لا يزال عاليا على خلقه أما الاستواء وصفة فرية يتعاله إذا شاء سبحانه وتعالى لذلك اتبهوا بهم مع أن العلو دائما يحق سبحانه وتعالى. نعم. <تصفيق> ويكون الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله الأشخاص سبحانه وتعالى. لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وحدا. نعم. <تصفيق>